فَلَمَّا تَرَأْتِ الْفِئَتَيْنِ كَطَعَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ وَقَال إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي رَاَءَ لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْبَأْسُ أُولَٰئِكَ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 ذارِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَذَٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَثُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ تزيد العقاب